قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون ود خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا فَقَالُوا يا حسرته على ما خرقنا فيها قالوا يا حسرته على ما خرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا أما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولذاؤ الآخرة خير للذين يتقون أ تعقلون قد أعلم إنه لا يحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت غتل من قبلك فقبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لك لما في الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَوْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقْعَسْتَ أَنشَبْتَ لِيَ فَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَو سَاءَ اللَّهُ لَدَيكَ